فقد كذبوكم تقولون تقولون فما صَرْفَهُ وَلَا ولا وَمَن ومن مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسواق وجعلنا وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة دؤون ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عدوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه, فجعلناه هباء وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ ونزل وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلدى لي لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دبرنا تكبيرا ولقد اتوا على القرية التي أنضرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها, أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوطا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً إن جاد ليضلنا عن آلهتنا لولاً أو صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إن هم إلا كالأنعام بل هم أقل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف نتفضل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبطناه إلينا قبرا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سته أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء قروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل منها وخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف جَهَنَّمَ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاع العدام يوم القيامة. يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامنوا وعمل عملا صالحا فاولئك